هذا إبراهيم. انه صاحبي. هو صديقي. هو جاري. هو طالب في الجامعة. هو طالب معي في الجامعة. إنه يسكن معي صديقي. صديق. جاري. جار. معي. مع.